دون ويؤمنون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون 115. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سور العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإن كلت لقى القرآن من لد حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني أناست نار ساتيكم منها بخبر سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون فلما جاءها نودي أبوركما وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا نَاجًا وَلَا مُدَبِّرًا وَلَمْ يُعَقَّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُوسَى إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَذَّ حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيطاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه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 طير فهم يزعون حتى إذا أتاه على واد نمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمكم سليمان وجنوده لا يحطمكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون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 لا أعذبنه عذبا شديدا أو لا أذبحنه أو لا أو لا يأتي النبي سرقان مبيد فما غير بعيد فقال أحط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 قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَا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 قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولوبة شديد والامر اليك فاضر ماذا تأمرين؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزّ أهلها أذلة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 لأنهم بجنود لا قِبَلَ لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتي يا رُشِيدُ قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالُوا افْتَرَيْتَ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أمير.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 لي يبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال لك ترو لها عرشا نظرة تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهاك عرشك قالت كأنه هو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 قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا قيرنا بك وبمن معك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 انظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّهُمْ مَضَوْا وَقَوْمُهُمْ أَجْمَعُ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا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 أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا مرأته قدرناها من الغابر وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفى آل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 117. يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ الأرض 118. اللَّهِ قَلِيلًا مَا قليلا أَم من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بالشر بين يدي رحمته أيلاهم ما الله تعالى الله عن ما يشترون أم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 وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارُ الْقَائِمَةُ عِنْدَ رَبِّكَ الْآخِرَةُ بل هم فِي شَكٍّ مِنْهَا فَهُمْ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 وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ نَرِضْ فَلْكُنْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ فَضْلٌ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ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 هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون لَهُ دُوَّارَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ كَيَقْضِيَ بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ مُبِينٌ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصحيح. صمدوا عائذا واللوم دبريد وما أنت بهذا العلم عن ضلالته إن تسمع إلا من يؤمن بأياتنا فهو مسلم وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ لِتُكَلِّمَهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِّن مَّن بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُزْعَنُ حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما قال أكذبتم أذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها من أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون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 من جاء بالحسنة فَلَهُ خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكب